فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُكْتَسَمُونَ بِمَا تُمْسِرُونَ وَمَا لَا تُمْسِرُونَ إِن نَهْوٌ لِقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِدٍ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ تَنزِيلُ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 انه لتذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له ذافع من الله دي المعارج تعرج الملائك كف الروح اليه في يوم كان مقدره 50 الف سنه فصبرا جميلا انهم يرون ربهم بعيدا ونراه قريبا يوم تقون السماء كالمهد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا